ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخرأ في السماوات والأرض ويعلم ما تقفون وما تعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخرأ في السماوات